عباد الله رب الاسلام أتباعه على المثل والقيم والاخلاق الفاضله والله الأعراض الاعراض بسياج يمنعها من الانهيار والضياع وحفظ المراه واحاطها بالرعايه والصيانه في داخل منزلها وخارجه واعتبر التعدي عليها بالقول او بالفعل جريمه النكرا وانتشار للفاحشة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما ان التحيت والتحرش بها من اعظم وسائل مهضيه للزنا قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وقربان ذلك اما بالكلمه او بالنظره بكلمه يقولها او نظره ينظر اليها والتضييق عليها ومعاوله الاحتيال عليها لوقوعها في الرذيله وتلك جريمه يعتبرها الاسلام جريمه اكرام وسبب من اسباب الضلال والفساد ايها المسلم يتساءل البعض عما يجري احيانا من بعض ضعفاء الايمان من إيذاء النساء في الطرقات والتعرض لهن بأنواع الب بانواع الحيل والخداع ما موقف الاسلام من هذا هل هناك نظام وقانون يمنع هذه الممارسات الخاطئه هل هناك شيء في شريعه الاسلام يحول بين هذه الامور السيئه فنقول ايها المسلم ان شريعه الاسلام وضعت ذرائع وترائعه ووقايه تحمي المسلم مجتمع المسلم من الايذاء والتعدي على النساء اولا وقبل كل شيء ارشد الاسلام المراه بالبقاء في منزلها اذا لم يدعو الخروج حاجه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه ثانيا ومن ذلك انه ان المراه اضطرت الخروج لأمر ما فلتلتزم الحشمه والبذاءه ولتبتعد عن الزينه والتعطر الذي ربما يغري ضعفاء ضعفا الإيمان بالمراه ويسبب لهم الاعتراض عليها ومنها امرها بالحجاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وهو عام لجميع المسلمات ومنها انه منع المراه من الخضوع في القول في مخاطبه الرجال فنهاها, فنهاها عن جفاء القول وعن معسول القول فلا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا فنهاها عن فتحها عن القول الذي ربما يسبب طمع الرجل فيها بخضوعها في القول ومخاطبتي بكلمات ربما يسجب منها امرا خطيرا وأمرها أن تقول القول المعروف لا جب لا إفراط ولا تفريط ومنها أنه جل وعلا خاطب المؤمن بقوله ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم فنهاها عن هذه الحركة ان تضرب بالإجرياء ليسبح لي قدميها ومنها, ومنها أيضاً أيها المسلم أن الإسلام أمر بغض البصر لكل من الرجل والمرأة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فاذا غض الرجل بصر بصره وغضت المراه بصرها صار ابعادا للشر لان البصر سؤول القلب فمتى ام على النظر وكرره وردده ربما يقع في قلبه شيء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجاءه قال لك الأولى وليست وقال لك الأولى وليست لك ومن الأسباب أيضا المنع من الدخول على النساء غير المحارم فبالحديث إياكم والدخول على النساء قال رجل يا رسول الله أرأيت الحم وقال الحم المولع قريب الرجل ومن الحذر من خلوة الرجل بامرأة لا تحل له كما في الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ومن ذلكم يا عباد الله نهي المرأة عن السبر بلا محرم فبالحديث لا يحل لامرأة مؤمنة أن تسابر إلا مع ذي محرم ومنها نهي المسلم علمس امرأة لا تحل له فبالحديد لأي يضرب لو يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له ومنها الأمر بالاستئذان قبل الدخول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ومنها النهي عن النظر في بيوت الآخرين فانه صلى الله عليه وسلم راى رجل ينظر من خلال الباب وفي يده بدرات من حديد فقال له لو اعلم انك تريد النظر لفقدت بذلك عينك الله انما جعل الاستئذان لاجل البصر ومنها انه جاء في الحديث خير صفوب الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوب النساء اخرها وشرها اولها ومنها النهي عن نهي المراه أن تصف لزوجها امرأة أجنبية كأنه ينظر إليها لما يؤدي ذلك إلى تعلق قلبه بهذا أيها المسلم وإن أسباب ما يسمى بالتحرش في وفير العصر له أسباب عديدة فأولها ضعف الإيمان فإن ضعف الإيمان يؤدي إلى أمور كثيرة إذ الإيمان القوي يحول بين المرء وبين معاصي الله جل وعلا فضعف الإيمان يتسلط الشيطان على الأرض فيزجه للمعاصي ومن يعشر عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ومن أسباب لذات كثير من الفنوات الإباحية التي تنشر الأغاني والبحش وتختص بإثارة الغرائز. وعرض المرات عالية مما يسبب طمع ضعفاء البصائر في ذلك وتعلق قلوبهم بهذه المواحج والمنكرات ومنها يا إخواني ما يحصل من تكالوف الزواج والوتع وتبعاته التي تعجز كثيراً من الرجال فيسبب ذلك إلى عذوب الرجال على الشباب وبقاء البنات عانسات في البيوت ومنها الفراغ الذي يقضي على الطاقه الفكريه والجسديه ويسبب المشاكل والبلاء ومنها التبرج المراه ومخروجها سافره فان ذلك يغرس السفهاء بها ومن اختلاط الجنسين في العمل في اي مكان ما فان اختلاط الجنسين ضرره عظيم وشرقه مستقيم ولهذا جاء بالحديث مروا أولادهم للصلاة وهم ابناء سبع وفرقوهم عليها وهم عشر وفرقوا بينهم المضاجع فالالتقاء في ميادين العمل مهما كان اختلاط الجنسين سيكون سببا لحصول ما يحصل من الرذائل وضع الايمان فالمسلمون إذا طبقوا تعاليمتهم حقا وقاهم ذلك بي الوقوع بالشرور والبلايا فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستنسوا وتسلموا على ألها ذلك خير لكم لعن تذكرون فتآب القران والسنه والسنة والعمل بها وتطبيقها خير لنا في أمر ديننا ودنيانا وما يمكن حل أي مشكلة وعلاجها إلا بتطبيق شريعة الإسلام إن النظم البشرية مهما بالغت فيه من نظام يمنع هذا الأذى لن تستطيع إلا بعد تقوية الإيمان في القلوب فالإيمان الصحيح والتربية الطالحة وإبعاد النشأ عن بعض وسائل الإعلام الضارة والخبيلة مما يقوي, مما يقوي المجتمع وسلامته من الرذائل فيا أيها المرأة المسلمة ويا أيها الشاب المسلم الحذر الحذر من هذه القنوات الإباحية من النظر إليها والتمتع بها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 اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن لهذا الإيداء للنساء أضراراً عظيمة فإن يكن ذلك الإيداء راجع للمرأة وتساهلها في حجابها وعز التريا هذا يلحق النقص بها ويفقد الثقه بها ويقل خاطبوها وتوصوا بانها متساهله غير مباليه بعرضها وكرامتها وان يكن ذلك من الرجل فليعلم ان هذا امر منكر وكبيره من كبائر الذنوب يؤدي الى الاضرار الاتيه اولا ان هذا خطوه من خطوات الشيطان في إيقاع في المحذور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وثانيا أن هذا أيضاً فتبع عورات عورات المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم يا من آمن بلسانه ولبث يغطي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته أخزاه ولوهيجوا في بيته ومنها أنه إيذاء للمؤمنين والمؤمنات والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد انتبقت انتبقت احتملوا مفتانا وإثما مبينا وهو اعتداء على عرض المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومنها أيضا أن ذلك تخبيب للمرأة على زوجها وإفساد للعلاقة بين الزوجين قال صلى الله بالحديث لعن الله من خبب امراه على زوجها فلنكن إخواني على مستوى من المسؤوليه والترفع عنها هذه الرذيله وليعلم المسلم انه اذا افسس غيره او طلع الى نساء الاخرين يوشك ان يعاقب بمثل ذلك في نفسه وعرضه فاتقوا الله وعفوا تعف نسائكم واستقيموا على طاعه ربكم لعلكم تفلحون أيها المسلمون ايها المسلمون إن الأمن والإطمئنان في البلد أمر مطلوب وكل مسلم يجب يجب عليه أن يكون عينا ساهرة على أمن مجتمع المسلم وأمن بلاده وإطمئنانتها واستقرارها إن هذا البلد المبارك يعيش على أرض ملايين من المسلمين يعيشون على هذا المباركة يعيشون عليها في أمن وطمئنانه وطمئنينه أموالهم محبوظة دماؤهم مصونة أعراضهم مصونة لا يتعدى أحد على أحد لا ضرائب تكل، تكلهم ولا ضرائب ولا مكوس ولا مضايقة كل يكتسب ويدون معيشة ويحول, ويحول ما يجد إلى بلاده فعمروا بلادهم واستفادوا خيراً كثيراً لأن هذا البلد المبارك لا يظلم فيه أحد الناس سواسي أمام الشريعة الإسلامية المؤمن وإعطاء كل ذي حق حقه ولئن كان الخطأ احيانا من بعض الكفلاء الذين ضعف إيمانهم وقل خيرهم والذين يبالوا بأوطانهم وتساهلوا فيها ذو مما فالخطأ من هذا ليس خطأ ليس يمثل الرأي العام وإنما هذه أخطاء شخصية من بعض هؤلاء الكفلاء لنعلم أولا ان الجهات العملية هي مسؤوله عن امن هذا البلد وطمانينته واستقراره وما تضع من نظم وتعاليم لحفظ الامن والاستقرار ومعرفه الداخل والخارج هذا امر من واجبها امر يفرضه عليها دينها لأن هذا من باب الامر بالمعروف والمنكر والمحاوله على امن البلد فمن حاول التستر وحاول إيواء وحاول, وحاول فان ذلك على نفس ايمانه اذ المؤمن عين ساهره على امن بلده وعلى امن مجتبعه هذا البلد يعيش أمن وطمين أنا يقرب كل إنسان فيه لا ظلم على أحد لا في مال ولا عرض ولا دم بل كل يعيش بحريته ويعمل أعماله النظامية ولكن إذا أدى الامر الى تنظيم الامور ومعرفة الاحوال وحفظ حقوق الناس وجعلهم يشتغلون ويعملون على نظم كبيره لهم بمصالحهم المعيشيه من غير ان يتعرضوا لمضايقة الكفلاء وغيرهم فان هذا بينها لا تصرف بمحله فالجهات الامنيه حينما تنظم هذه الامور تريد بها امن الامه واستقرارها وابعاد شبح اضطراب الفوضى واعطاء كل حق حقه لكن لا يسمح لاي مفسد ولا لاي مجرم ان يمال الجرامه وبساده هذا البدر الإسلامي أكرم كل من جاء ومن جاء وأعطاه حقه فلا مضايق لاحد ولا ظن لأحد لكن الأمن والاستثباب أمر يجب تطبيقه لأن هذا من واجبات الشريعة هذا من واجب الشريعة أن يحافظ على الأمن أمه وأن يبعد عنها كل من يريدها بسوء هذا بلد آمن مطمئن مستقر. يمتح بابه لكل أحد لكن يجوا لاحترام الأنظمة والتقييد بها وتطبيقها فإن هذا من خير أمة بحاضرها ومستقبلها أسأل الله للجميع التوفيق والسداء والعون على كل خير إنه على كل شيء قديم واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بجماعه المسلمين فان يد الله على الجماعه ومن شذ شذ في النار وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما امركم بذلك ربكم قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعضك وكرمك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصر ائمتنا وولاة أمرنا وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لكل ما يرضيك اللهم بارك له بعمره وعمله وألبثه الصحة والسلامة والعافيه اللهم وجد عبده بولي عهده سلمان بن عبد العزيز ووفق النائب الثاني لكل خير اللهم عن رجال أمننا على كل خير وسدد خطاهم ووفقهم فيما يعمل ما يبي خير الإسلام والمسلمين وجازم عما فعلوا خيرا وسدد خطا وثبت أقدامهم وسدد رأيهم إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين اللهم انت الله لا اله الا انت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم سُقِيَ رحمه لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرب والبناعاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن